بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة على الكيدني في النفرولوجي النفرولوجي مش, فيه مشكلة بسيطة ان انت بتحفظه النفرولوجي هي حاجات كتيرة مرتبطة بعضها مع بلانس, مع الصوديوم مع البوتاسيوم فده لازم الاول تفهم وتكتبها كأنك بتجمعها كلها في صفحة يعني ريت الحياة كلها تبقى في جداول او في مخططات لان ده بيسهل المذاكرة فإحنا هنبدأ بالرينالفيلير أنا أشرح لكم الرينالفيلير زي ما تشرح لنا في المحاضرات في مستشفى غني طبعا مستشفى غنيم من احسن المناطق في مصر فيها بتشرح فيها الكدني وفيها مركز المسالك ده طبعا من اكتر المسالك من اكتر الاماكن يعني في مصر فيها فيها يعني اهتمام وكده وهي بجد يعني من افضل الاماكن فهنشرح رينال الفيرل اول حاجة ايه هي النورمال كيدني فانكشن والله الكيدني ليها كذا فانكشن من ضمن الفانكشن بتاعتها اندوكراينال فانكشن اكسكريشن فانكشن وهي مسؤولة عن الباور اوف كونسنتريشن وديليوشن بتاع اليوم يعني هي بقى مسؤولة عن الاتيدوزيز والالكالوزيز والحاجات دي فهنتكلم بقى يعني ايه رينا الفيلير يعني الكيليا بوز طب لما الكيليا تبوز اكيد الوظايف بساعتها هتبوز بس قبل ما هتكلم على ايه اللي هتبوز لازم اخط في دماغة معلمة مهمة قوي ايه هي ان انا مريد رينال فيلير بيجيلك في كذا مرحلة يعني ممكن يجيلي قبل ما يجيلي رينال فيلير ممكن يجيلي بحالة اكيوط ممكن يجيلي وهو حالته متأخرة فانا هقول كل حاجة بس انت مش هتشوف كل حاجة يعني انا هقول كل المنفستيشن لواحد جاي بقى خلاص مغمن ما بياخدش علاج مش عارف فانا هقول كل لكن ممكن يجيلك واحد بحاجة حاجة او اثنين او ثلاثة او عشرة لكن انا هقول كل الايه المشاكل بتاعه الرينال فيل. هنقسمها بقى بسستم اول سيستم إيه هو الاندوكراينال هقول لما يبوز هيحصل أول حاجه في الاندوكراينال فانكشن إن بتطلع الاريثروبيوتي. الاريثروبيوتي مسؤول عن إن هو يطلع ويزود الاربيتين. لما دي أنيميا. الكلية مسؤولة عن إن هي تطلع عن ان هو يزود عدد البليتين. فلما هتبوز هيحصل عندي إلّا في عدد البلايتس فهيخلص رومبويسيتوبيني الكلية مسؤولة عن إن هي تطلع واحد وخمسة وعشرين دايهيدروكسيكوليكلستيرول أو اللي هي الأكتيف فورم بتاعت فيتامين دي فلما الكلية تبوز مش هتبقى قادرة تطلع فيتامين دي فبالتالي هيحصل عندي أستيوبروزز وأستو ماليشيا لأن فيتامين دي هو المسؤول عن امتصاص الكالسيوم والمسؤول عن ترسيب الكالسيوم على العظم فهو ما عادش موجود فهيحصل أستيوبروزز وأستو ماليشيا الكليا مسؤولة عن ان هي تطلع الرينين، الرينين بيعمل بازو كونستريكشن الرينين بيعمل هايبر تينشن. فلو الرينين ما عادش بيتفرز، هيحصل هايبو تينشن بس الهايبو على حسب الحالة الرينين ده بيبوز متأخر فممكن يجي لي واحد عنده الكليا بتاعته بيضه وعنده هايبر تينشن ده لسه على حسر الحالة يعني ديك حالة استثنائية فنراجع ايه الاندوكرين لما لمنطبوز بيحصل عند ماريزر رينالفينيا بحصل عنده أنيميا سرومبوسيتوينيا أوستيو ماليشيا أوستيو بروزز وزائد او ناقص الهايبوفينشن طب بالنسبة للاكسيكريشن فانكشن بتاع الكيدني الكيدني مسؤولة عن افراض ماكروتوكسين ومايكروتوكسين ايه هي الماكروتوكسين اول حاجة مسؤولة عن ان هي تفرز وتطلع وتخلص الجسم من اليوريا بسؤولة كمان ان هي تخلص الجسم من الورجانيك أسد والبوتاسيوم والكوسفات واليوريك أسد طب ايه هي المايكروتوكسين المايكروتوكسين اللي هي اليوروكروم بيجمنت والفينول ماتيريال والألموني هنتكلم على كل واحد لو زاد في الدم ايه اللي هيحصل يعني لو كليا ما اجريتش تخلص من اليوريا هيحصل ايه ودي اهم حكاية اليوريا دي هنبدأ اول حاجة مع اليوريا لما تتراكم في الدم هيحصل اليوريا لما هتزيد في الدم هتبدأ ترشح في كل حتة في الجسم فهتزيد في الصلايبر فانا لما يبقى عندي اليوريا في الصلايبر هحس ان انا بقي مالح وعندي باد تيست وهيحصل اليوريا هتعمل ديستراكشن في التست باظ وهتعمل لوس اوف تيست سينسيشن اليوريا في الماوس في الصلايبر هتعمل امونيا امونيا في الماوس هتعمل باد اوردر اوف ذا ماوس طيب اليوريا هتزيد في اف... هتزيد مع السي اي سيكريشن لما يبقى في يوريا في الجي اي تي سكريشن هتعمل इरيتيشن في الاستومك ميكوزا هتعمل گاسترايت گاسترايت تعمل هارت بيرن وتعمل بيپتيك التسر البيپتيك التسر تعمل هيماتيميس وميلين طبعا مفهوم اليوريا في الجي اي ممكن تعمل इरيتيشن في في البوميتنج ديفندر فيحصل ايه روميتنج اليوريا في الجي اي بتعمل كولونيك سكريشن فبتعمل كولايتيس فالكولايتيس ممكن يعمل داياريه وممكن يزود الموتيليتي بتاعه القولون فيزود الرغبة في الديفيكيشن فيحصل ديزينتري اللي احنا بنسميها يوريميك ديزينتري اليوريا لما بتزيد في الجسم في الدم بتطلع بعد كده مع العرق فيطلع مع السويجي لانت فتطلع فيبقى العرق مملح يحصل عند الانسان ارتكارية وإتشينج سنسيشن ويزيد الهستامين ريليز اليوريا في الرسبيراتوريسيكريشن بتعمل انفلانيشن في الاروي فتعمل قف ممكن اليوريا كمان تعمل ألثر في الريزبيرات ريتراكت فتعمل بليدنج فيبقى الطابس مع بليدنج اللي هو هيموكتسيز اليوريا بتعمل إرتيشن وبتعمل برونكوسبازن فيحصل ويزي شهر طيب ايه هي البروبلم بتاعت اليوريا اليوريا بتقلل السايكل اوكسيجينيز انظيم في البليتلس فبيصل سرومبا ثينية اللي هي الابيلتي الفانكشن بتاعت البليتلس بيحصل كمان اليوريا ديبوزيشن على السيرم برين بتاع الار فيحصل تي هيحصل هيموليتيك انيميا اليوريا لما بتروح البرين بتعمل اريتيشن في الكيموتروجور زون فبيحصل بوميتنج اليوريا لما بتروح البلين بتعمل كوما والانسان بيبدا يفقد الوعي اليوريا من مشاكلها ان هي بتقلل اللايبيز انزايم فيزيد الكوليسترول فيحصل هايبرليبيديميا وممكن يحصل كمان ديبوزيشن في البريكارديم ويحصل دراي بريكاردايتس يبقى احنا كده خلصنا المشاكل بتاعة اليوريت طب الكلية بتخلصنا من الورجانيك اسد نورمالي اكسيكريشن اف الورجانيك اسد بيؤدي ايه لا ري ابزوربشن اف البي ففي حالة الرينال فيليار نو no ري ابزوربشن اف البي كاربوني طب يحصل اثي دوزز الاثي دوزز يروح اللانج يتفكي ايه لا اللي هو مية وهو ثاني يبسيد الكاربون ثاني اكسيد الكربون بيعمل راب ديب ريسبيريشن اللي هو الاير هانجر اللي هو الإنسان مش عايز يأخذ عايز ياخد نفس ومش قادر بيبقى كأنه جعان على الهواء فهو بقى متلهف على الاكسجين كمان الاسيدوس بيعمل طبعا عارفين الكال البون موجود فيه كالسيوم بايكربونات فبيدوب بيعمل ميلتينج للبون فبيعمل ريليز للبايكربونات فبيعمل قلة الكالسيوم في البون فبيعمل اوستيوماليشيا واوستيوبروزيس البوتاسيوم البوتاسيوم لما بيزيد في الدم بيحصل حاله اسمها هايبر كاليميا بتعمل تاكيكارديا وبتزود الجي اي تي موتيليتي فبتعمل ضيارية وبتعمل على السكيليتال المصل هايبو تونيا وايزي فاتيك بالنسبة للفوسفات الفوسفات نورمالي اكسكريت اكس ني نورمال اككريشن الفوسفات بتاع بتعمل فيؤدي الى ري ابزوربشن اوف الكالسيوم باي باراثايرويد هرمون في الرنا الفيلير نوري no ابزوربشن وفي الكالسيوم <Calcium> فبيحصل هاي بو كال ااا آه... كالسيمية. بتعمل استيمULATION للبرص هيرود هرمون البرص هيرود هرمون يرئ الدم بال قليل فيه يبدأ يذوب العظم فيحصل ميلتينج للبون فيقلل ال ااا الكالسيم في البون فيحصل أستيو بروزز وأستيو ما ليش. في الكلية مثلا يدخل رطلي اليوريك أسيد فاليوريك أسيد لما يزيد في الجسم يحصل أرطريكس ويوريك أسيد نف ااا بالنسبة بقى للمايكروتوكسين الكليه بتخلصني من الفينول ماتيريال الفينول ماتيريال لما بتدي في الدم بتعمل इरيتيشن في الابتير في الانتيرير هورن سيل فبتعمل سكليتال ماسل كونتراكشن فبتعمل سكليتال ماسل تويتشن اللي هو رعشه في العضلات اهم كلمة بقى لازم نعرفها ان بيحصل الاريتيشن في الدايفرام فبيحصل كونتراكشن في الدايفرام فحيث بالهيب اللي هو يبدأ عنده ضغطه اي مريض عنده ضغطه لفتره طويله اشك ان عنده رينال فيلير الكلية مسؤولة كمان ان اتخلصني من اليورو كروم بيجمين فلما بيزيد اليورو كروم بيجمين بيبقى الجسم لونه مسفير فبيبقى skin يلوش coloration بس ده مش الجنز ده ببقى الجلد بتاعه كله مسفير كمان بتخلصني من الالمونيوم الالمونيوم لما بيزيد بيعمل destruction في الفرانتا اللوب فبيعمل ميموري disturbance كمان الالمونيوم بيعمل دبوزيشن في البوم مارو فبيعمل دستراكشن في الستيم سيل بتاعة البوم مارو فالماثر سيل لمعاردش ادرى بطلع خلايا فبيحصل بوم مارو ديبريشن فبيحصل بان سيتوبينيا وسرومبا سيتوبينيا فبيبقى الانسان عرضه للعدوى كمان بيحصل بالنسبة للبور اف تونسنتريشن وديليوشن احنا عارفين ان الانتديريتك رمون بيسخب مية بس مالوش دعوة بالمال فبيحصل كبعاها دايليوش نتيجة قله الصوديوم في في الدم، وكمان بيحصل حاجة اسمها fix سواء هو المريض شرب مية او ما نيجي بعد كده أول حاجة definition rapid deterioration of renal يعني في خلال ايام او اسابيع بتبدأ الكيلية التبوز طب ايه هي الاسباب بتاعت الهكتويت رينال فيليار فيه بريني رينال فيليار اللي هي مشاكل قبل الرينال هي اللي بواضة الكيدني زي قلت البلاتساب لايل للكبد ان بقى واحد يحصل عنده هاي بوليميا أسبابها بقى إن هو يحصل عنده بلازما loss يحصل عنده حرق فيزود البلازما loss أو واحد عنده dehydration سواء سببه diarrhea أو vomiting أو واحد كمان عنده الفترة طويلة hypovolemia زي إلة الكاردياك أو الضبط زي الكارديوجينيك شوب واحد عنده mypartian inferture massive pulmonary embolism أو رينال أو واحد عنده acute renal artery occlusion سواء بقى كان السبب emboli malignant hyper ايه الاسباب الرينال كوزز اول حاجة في عندنا بيحصل حاجه اسمها فازو موتور نيفروبرسي وفي توكسيك نيفروبرسي ممكن بقى بسبب اليوريك اسيد او بسبب الهايبر ممكن بسبب بكتيريا زي جرام نيجاتيف او الهيفي ميتلز او سبب دواء زي النون ستيرويدال انت انفلاماتوري اللي الناس عملت بلبع فيها ممكن يكون بايلاترال رينال ديزيز زي اميون ديزيز او انفكشن زي اكوت بايلونيفرايتس او فاسكولر زي بايلاترال امبوليز طب ايه هي البوست رينال كوزز زي واحد بقى عنده اوبستراكشن، عنده حصوة ستون عنده رينالاترال كيدني عنده اديمة عنده ليريسرة فيها اوبستراكشن سواء كان كانسر او ستون او في مشكلة في البرستات سواء تضخم في البرستات بالنسبة للتريتمينت بتاعه التريتمينت اول حاجة بننقله دام لو كان عنده هيموريجين او سبب عنده في حرق ولا حاجة فبننقله بلازما ترانسفيوجن بنعمل القيليزيشن اوف اليورين ان المايو يوريا والهيموجلوبين يوريا عشان اتصلص منه وطبعا اعالج السبب سواء كان ابستركشن ابدأ اشير طيب نيجي بعد كده للكرونيك رينال فيلير ايه هي اسبابها الاسباب بتاعتها ممكن تكون ايديوباسيك زي كورونيك جلوميريون فرايتس الاول التعريف بتاعها هو عبارة عن ديفينشن بتاعه الكرونيك رينال هو التوتال نيفرون فيليير ادى الى في الوست برودكت وdisturbance في البادي انترنال انفايرومنت ده بقى بياخد فترات طويلة يعني ما جاش اللي احنا بنسميه كورونيك من ضمن الاسباب بقى الديوباسيك او انفيكشن زي الكرونيك بايلونيفرايتس او الرينال تي بي اميون اللي هو اميون ميكانيزم او الكولاجين ديزيز زي سيستميك لوباس ميتابوليك زي واحد عنده دايابيتيك نيوروباثي او اميليدوزس واشهر حاجه طبعا الاميليدوز دي مشهوره جدا وسواء بقى كان واحد عنده هيموريديك انيميا في اوبستراكشن زي بايليترال او او واحد بياخد توكسيك زي الانالجييزيك نيفرو باسي أو او او سبب واحد بقى عنده او كونجنيتال بالنسبه بقى للانفيستجيشن بتاعه الكرونيك اول حاجه بنعمل له يورين سامبلز وبنشوف الكرياتينين بتاعه كام يوريا والالكلاين ايه طبعا فيه بعد كده خلاص اتشخص انه عنده كرونيك رينار فليار هنبدأ بقى نعالج هل هو يخش يعمل ضياريسيز ولا لا طيب ايه هي الانديكيشن اللي تخليني اعمل لواحد ضياريسيز اول حاجة اكيوت رينار فليار والاكيوت رينار فليار في الغالب بيرجع تاني وبتحليم اول واحد بقى عنده كرونيك رينار فليار بقى له من ثلاثة لاربع آسف كرونيك رينار فليار حلله الكرياتينين لقيته اكتر من 10 الـ GFR بتاعه بيبقى اقل من 10 ميلي برمينت ولاقي كمان عنده ادراء يعني هو ده الحاجة الاساسية الكرياتينين بتاعه اكتر من 10 او ممكن كمان على فكرة اكتر من 6 اللي بيحك بيتحكم لي في السيريس سيبته مو <السيريز> كومبليكيشن يعني عنده بقى بريكاردايتس عنده انتفالوباتي عنده ريتنوباتي عنده ريفراكتوري ايديما عنده هايبر كاليميا ده كله بيخليني ابدا اعمل له طب إيه هي مشاكل الداياليزس الكومبليكيشن ده ان واحد ما يتعمللوش داياليزس كويس يعني يبقى كانه عامله وما عملوش ان انا بفتح أنا عشان أبدأ أفتح... بسح... ما الغسيل بتسحب دم من العرض من الايه من, العرض... من الأرض. بتسحب... المفروض بتسحب من الفين طب انا لو جيت اسحب من الفين إحنا عارفين ان هيبقى كلها بعمل بفتح على فين علشان يبقى الضغط اللي موجود في الفين من 80 120 على الاقل فاقدر أسحب منه لأن دي بتشفط كمية كبيرة. انا بفتح الارضي على البين فأنا بزود احتمال الانفكشن احتمال السيرمبوز احتمال الانيوريز ممكن يحصل بلاد لوس ممكن يحصل اير امبوليز ممكن يحصل هيموليس ممكن يحصل اسيدوز ممكن يحصل الكومبليكيشن بضيق الدايسيس ان هو بقى ممكن يحصل له اكيوت هيبوتنس يحصل له بليدنج نتيجه الهيبارين اللي بيبقى موجود يحصل له شيست بين باك بين ايه اما هو لما يفقد دم؟, دم هيبدأ ايه البومر ويعمل اكتيفيشن عشان يطلع دم جديد فبيحصل فيه شيس بيحصل بقى باك بين وفيست بي بيحصل فيه وير طب قبل الكرونيك بقى ممكن يتنيله بقى فيروس بي فيروس سي طبعا بيحصل عنده سايكوجينيك ديس اوردر مشاكل بقى نفسية وكده هو طبعا يعتبر معاق يعني بيضيع منه ثلاث مرات في الاسبوع كل مرة اربع ساعات الجلسة وقبلها خمس ساعات بيستعد للجلسة وبقيه اليوم مستريح فهو بيضيع منه في الاسبوع ثلاث ايام وعنده الثلاث ايام الثانيين في الاسبوع مستني يا ترى انا هعمل بكرة جلسه وكده فطبعا مشكلة جامده جدا بيحصل له عنده كاربل تانل سندروم نتيجه ترسب الاميلويد الاميليدوزي بيحصل عنده ديبريشن في ستيكشنال فانكشن نتيجه ان الدايلس بيعمل ووش للهرمون طبعا بيبقى عنده كل الفيتامين فيها ديفيشينسي طبعا هو احسن حاجه ان احنا نعمل كيدني ترانسبلانتشن ده هترجع للوضع الوضع تمام وكل حاجه وهيبقى ما فيش في اي مشكلة مشكله الكيدني ترانسبلانتشن ان احنا ما فيش قانون بيمنع نقلها من الاموات بس طبعا كل انسان عنده كليتين يقدر يستغنى عن كليه فده مخلي الحكاية ابسط شويه الام بتتبرع لابنها الاب بيتبرع لابنه طبعا يعني والابن يتبرع لابوه او لامه بس المشكلة ان اللي بيتعمل له عنايه ذره بيبدا ياخد على اللونج تير على اللونج ران بياخد اليونو سبريسيف ثيرابي زي بقى سايكلوسبورين بريدنيزولون اذاسيفودرين طبعا ده مش علاج الروماتيك فيفر وال والروماتويد هدي له جرعات بسيطة لا انا بديله اميوروسبتوريدز جامد بديله بقى سايكلوسبورين فبتبقى مناعته في الارض بيبقى مناعته ضعيف فبيبدا يتعرض لعدوى فممكن يحصل عنده بقى مشاكل جامده جدا ممكن يحصل عنده ريجكشن فانا بدي له ستيرويد وادا سايوبري اخطر مشاكل في رينال كومبليكيشن الكومبليكيشن بتاعت الرينال ترانسبلانتشن ان يحصل ريجكشن بعد زراعه الجسم يرفضها ثاني حاجه ان يحصل له انفيكشن بقى وهي جميع انواع الانفيكشن زي البكتيريا فيروس فنجس نيموكوس نيموسيسك كرينيا نيمونيا ودي بحكيكوا بقى في نتيجة استعمال الاستيرويد لفترة طويلة بقى يحصل مشاكل الكوشين كوشين سندروم تزيد الايه الانفكشن ممكن تكاثف معاد ميجنزي زي كابوزي ساركوما الريزنت بول 80% من الحالات بتخف وبترجع طبيعيه 80 دي تعتبر ريزده ايه نخش ان شاء الله على موضوع من المواضيع اللي بيتلخبط اللي هو النيفروتيك والنفريتك والاو والاي انا هديكم برضوك نفس التلخيص كده بسيط زي التلخيص بتاع الشرحنا من شوية في الرينا هو يعني ايه نيفروتيك ويعني ايه نيفريتيك هتكلم الاول على النيفروتيك سندروم يريد تكتبوا ورايه النيفروتيك سندروم ماذا حدث بيحصل انجري في الجليوميليولار بارير. سواء ده حصل في الاناتوميكال بارير او الفيسيولوجيكال بارير. فبيبدأ يبوص فبيحصل ويز نو ديكلاين في الجي يعني نورمال جي اف ان بقى يكون ايه البارير ده في خالص فبيحصل للألبيومين في اليورين فبيبقى عندي الألبيومين نزل في اليورين فهيبقى عندي هايبو البيومينيميا ألبيومين هتؤدي الى إديمة. طيب نو علشان الجي نورمال علشان الزي إف آر نور ميلد ميل انفلاماتوري بروسيس او نو انفلاميشن مش فاهم ولا كلمة من اللي انت قلته اكتبوهم بس الاول نبدأ بقى نوضح يعني ايه كل كلمة انا اكتفعت معاكم ان هو الشرح هيكون شرح بسيط و بس الحتة دي لازم معلش هي هناخدها شوية وقت بس ستقول ان شاء الله بعد ما خلصها هتستوعبوها جدا احنا قلنا ان حصل عند الراجل ده هايبو بروتينيميا لأ والنحى بالأول حصل هذي بروتينوريا يعني البروتين نزل في ال في اليورين ده يؤدي إلى ان هيبقى فيه هايبر بروتينيميا الد ال ال البروتين اللي بدمه ليه طب هو البروتين أصلاً مسؤول عن أول اللي بيخلع الأزموتيك بريشر فأنا هيقل عندي الأزموتيك بريشر فلما الأزموتيك بريشر هايقل هيبدأ يحصل عندي جينرالايزديديمة لما هيحصل جينرالايزديديمة هتؤدي إلى هايبر لبديمية برضك مش فاهم انت بتقول ايه نخش على ايه هي اسباب اليدين سبب اليدين ان بيقل الاوزموتيك بريشر نتيجه الهايبربروتينيني وبيزيد الانتي ديوريتيك هرمون فلما بيزيد الانتي ديوريتيك هرمون بيعمل ستيوليشن للكيدني ان هي تسحب ميه بيزيد الالتوستيرون والالدوستيرون يزود الايه بيؤدي في الاخر الى بيعمل سلطة ووتر ريتينشن فيعمل ايديم طيب ليه بقى انا قلت هايبو بروتينيميا وازموط البروشر بيقل وبعمل اديمة اللي هيخلي الديمة تعمل هايبر لبينيميا لاحظوا معاك الكبد هو المسؤول عن تصبيث الازموط البروشر عن طريق انتاج الالبيومين فلما الالبيومين ينزل في البول الكبد هينشط ويطلع البيومين علشان يعوض الفاق فلما يحصل زيادة في نشاط الكبد علشان يطلع الالبيومين هيؤدي الى ان الكبد ينشط ويطلع جميع منتجات من ضمن المنتجات بتاعة الكبد إنه بيطلع الليبوبروتين. بروتين ده هو الكوليسترول، في إلى كوليسترمينيا، في يؤدي إلى هايبرلبيديميا. طب الكوليسترول المفروض إن الكبد بيقصّر الدهون اللي هي الكوليسترول عن طريق الليبوبروتين ليبيز. الليبوبروتين ليبيز دوت بينزل في البول، فبالتالي بيشهدت قصّر الكوليسترول فيزياده الـ LDL. يبقى ايه هي أسباب الهايبرلبيديميا هي زيادة الإنتاج من الكبد. وقله اللايبوبروتين لايبيز اللي بينزل في البول يعني زيادة انتاجه الكوليسترول وقله التكسير بتاعه باللايبوبروتين لايبيز طيب نيجي بعد كده على النفرتيك النفرتيك الاول اقول بقى الخص النفرتيك في اربع كلمات النفرتيك بالاو يعني هيبي بروتينيوريا هايبو البيونيميا جنرالايزد اديما وهايبر ليبيديميا اتمنى تكونوا فهمتوا طب ايه هي النفرتيك سندروم بالاي ده حصل إنجري في الجلوميرولار بارير بس ما حصلش فقد كتير في البروتينوريا فقل الجي اف فلما قل الجي اف ار حصل بولورفليشن في الاندوثيليال سيل ال ابيثيليا ال فحصل نرو في الجلوميرولار كابيلاري ده هيؤدي الى ان المسطد يقل شوية فيحصل اوليغويوريا يعني البول هيقل شوية ويحصل هايبر تنشن لان انا مش قادر انزل بول كتير فهيتخزن هيحصل عند هايبر بوليميا ويحصل ايزوكيميا وبيحصل ماركد انفلاماتوري بروسيس فهلاقي بقى ايه اربيثيز في اليورين وهلاقي كمان ممكن اراقي هيماتوريا فبلخص النفريتيك في اربع كلمات هي عبارة عن هايبر تنشن ممكن يحصل هيماتوريا ده ابقى ناقص بقى ميلد ديجري اوف اديما بس نقدر نوضح كمان بطريقة يعني هعيدها ابسط يعني هركزها شوية اللي هي في النفريتك بالآي اندرون بيقل آر لما المسطة تتسد يعني البول هاي هيقل لما البول هايقل معناها ان البوليوم بتاع الدم هيدي لان ما بنزلش بول فيحصل هايبر بوليميا. الهايبر بوليميا هتؤدي إلى هايبرتينشن. طب الإنترفاسكلار بريشر لما يزيد هيداود الهيدروستاتيك بريشر. فممكن الكبيرة إذا في الكبد متفرع فيحصل يماتوريا. وممكن كمان يحصل اديمة في الدبندنس إيريا فيحصل بافنس في الايل. طيب إيه هو أساس الفلتريشن؟ الفلتريشن أساسه هو الجذم تيمبرين بتاع الكبد. الكبنه من بنوع من أنواع البروتين اسمه سايالوبروتين ده عبارة ع... عليه شحنه سالبه هو ايونايزد بروتين نيجاتيف تشارج بيبطن الجلومريولاس طيب ليه البروتين مش بيعدي في البول ما في البول من الجلومريولا في الإنسان الطبيعي لان الإنسان الطبيعي لان الهاي بروتين زي الجلوبين دي كبيرة قوي فاكبر من خرم المصفى فما بتنزلش طيب ثاني حاجة النيجات فت اللي موجود على السيالوبروتين اللي مبطل من المصفة المصفة داليا لازم نتمنبري عليه نجات نيجات فت شارج فأي حاجة عليها نجات فت شارج هيتعذر من المصفة يقوم النجات فت يطردها يطرده إيه بالحاجات اللي على شحنة سالبة ما بتنزلش اللي هي لوم لوكلارويد اللييبوبروتين اللييبيد والألبيومين والترانسفير فعندنا الكل يبتضرب السيالوبروتين بضرب فهينزل النيجات فت كلهم فهينزل بقى اللوم الكرارويت كلهم والليبروتين ليويز كلهم والقلب يومين وترانسفير ماشي؟ ومعهم كمان البروتين سي والأوميونو جي طيب يعني إيه سيليكتب بروتين يوريا؟ معناها إن اللوم بروتين هو اللي موجود في البول لكن الهاي بروتين مش موجود علشان كده المشكلة بتكون في السيارو بروتين لكن لما بتكون المشكلة بقى في البازمنتي منبرين هو اللي القصة كله فهينزل كل حاجة بقى الكبيرة والصغيرة فسمها نان سيلكتيف بروتينوري يعني سيلكتيف بروتينوري ثاني يعني اللي نزل البول الحاجات الصغيرة اللي على نكتة في الشارع علشان الحجم مبطنة هي اللي باضط لكن نون سيلكتيف يعني البازمنتي منبرين تدمّر فكل حاجة بتنزل منه. آه طب ايه هي المانifestation بتاعت واحد عنده هايبربوليميا؟ يعني ايه هاي بربوليميا؟ يعني الدم بتاعه بقى ما فيه سوائل كتير لانه مش قادر ينزل في البو اول حاجة بيحصل عنده هاي بيناس برشل كونجيست بنيك فان وكده بيحصل عنده ديزنيا وورثوبنيا ممكن يحصل عنده فاين بيزا الكريبيتيشن يبقى اكسيسف فليويد انتاك ان كورونيك رينال فليار هيؤدي الى فوليوم لود فالفوليوم لود بيؤدي الى هاي بربوليميا الهايبروليميا بقى ممكن تدخلني في المصيبة السوداء اللي هي البلمونري اديما او يبقى يموت سبب بسبب, بسبب الريزستنس هايبرتينشن وممكن لازم المريض دوت لازم ياخد لازيكس طب لو ما اخدش لازيكس واستجاب خد لازيكس ولم يستجيب يبقى لازم اعمل له غسيل كلوي بسرعة آه في بعد كده احنا لازم نعرف برده معلومة بسيطة عن فيتامين دي ان فيتامين دي مسؤول عن امتصاص الكالسيوم من الجي اي تي وهو الفيتامين دي وجوده نفسه بيعمل سبرشن في البارا ثايرويد هرمون بيقلله شويه فاقول يورينيك بيشنت كل اللي عندهم مشاكل في الكليه عندهم هايبوكالسيमिया وهايبر فوسفاتيميا فالاثنين بيؤدي الى سكاندري هايبر بارا ثيروديز فالاثنين هيبوظوا العظم طبيعي اوستيو بروزز واوستيو مالش ما هي اسباب الري... الريكرنت ماتوريا اول ما اقول هي لازم تسألني سؤال هي بين فول ولا بينليس لو كانت بين فول دي حاجة بتطمني شويه انه بقى عنده رينالستون عنده كونجنيتال بوليسيتك كبني عنده بالهرديز طب لو كانت بقى بينلس بينلس بقى ديت يبقى عنده بقى باسكلايتس عنده جلوش لاين بيربرا آه عنده كونجنتال بير... بوليسيستيك كيدني بس مك... مش كبيرة قوي فمش عاملة بين آه زائد الجنرال سيبتوم بتاعه البلاتكو اجيلو بس لو بقى عنده اي ديفتيف ايه في اي كلوتين فاكتور طيب هنيجي بعد كده لموضوع اسمه acute biolonephritis acute biolonephritis الأسباب بتاعته ده, ده نتيجة غالبا الاشريشة قضاية أو الستان. ممكن يكون السبب عن طريق الاستين دينجيوريسرا أو اتنقله بالدم أو باللمفاتي تبقى فيها بكتيريا الانفلاميشن الأسباب طبعا الميل الفيميل أكثر من الميل علشان شورت يوريسرا وكمان ممكن يكون السبب زي الستون أو بروستاتيك النارجمن عشان بيحصل استيازة في اليوريسرا في يوريطر آسل ممكن يوريجينيك بلدر ممكن حد مركبين له كاسيتر فحصل فيه نوزيكوميا ممكن رينال ديزيز زي الأوليجيوريا او سيستيميك ديزيز زي الدايبيتس طب الكلينيكا اللي بيكشو هاشتكي من ايه هيكي, هيكي يشتكي من ليون بين الم بسيط ومعاه رعشة ومعاه في صدراجة الحرارة وحرقان في البوكس لما بيكون حالة ديبيتس بيجي بقى يشتكي من سيفير بيولونيفرايتس ايه نتيجة بقى إن هو عنده بكتيريا كثيرة هو مناعته ضعيفة طب ايه هو الديفرينشال دياجنوز بتاعي البيولونيفرايتس هو اكس. بس البرينفريك أبس ويبقى لقلم بتاعها فضيع ومش قادر يستحمله لما نعمل منه عينة بون هلاقي عنده كالتشر فيها الـ البكتيريا اللي مسببة للحكاية دية زائد عنده بص الكورونيك بايلونيفريتس هو نفس الكلام بس واحد كان كورونيك باتسربه بقى ام رفلاكس ارتجاع البول مش قادر ينزل او اوبستركتف يوروبا زي بقى ركا... عنده ريكارانت بايلونيفريتس وما بتعالجش. دايماً بيجي قصة يقول فارمر عنده هيستوري of the وبعد كده جاله بيجي له recurrent urinary fat infection وطبعاً لأنه هو مهمل أو بيستحمل الوجع الموضوع هيقلب معاه بـ renal philic يبقى هي ديات العلاقة ما بين نظرنا طبعاً علاقات كتير ما بين البل هارسيا وـ الـ renal philic طيب بعد كده هنتكلم على ال الأبر القبر والليور يورينال زاكتا انفيكشن واحد عنده أبر اللي ده اللي هو في البطن لكن زي ده مثالي. الأبر رينا رينا زي هتبقى بين وعنده حرقان في البول وريج الليور بقى هو لا عنده لويم بين ولا عنده توكسين هو عنده حراين في البول بس حاجة من تحت لو عملت بلاد دكشر هلاقي الأبر يرين ركبت إينفكتشن معه إس آر نتيجة الالتهاب والسيري وستريكت بروتين غض و الطول الليكوسيدي هلاقي عالي لكن الليور يرين ركبت إينفكتشن لا هلاقي لا في التهاب ولا في حاجة مش هلاقي بس مش عاليين قوي طبعا بنحلل لهم هشوف بقى الأبر هلاقي وايد بلاد سيلز كاست اللور نو سيل كاست لو جيت اشوف السبب هلاقي في الأبر رينال باكتي انفيكشن في اول اورجانيزم متغطى بالانتيبودي اللور هلاقي مفيش اي اورجانيزم ااا الجدول ده جدول يعني تحس كده ان ان انا ما فرقتش بينهم على حاجه من الفرق العملي بينهم اللي عنده أبر رينال باكتي انفيكشن هيجي بيشتكي من تحت هو الوضع مش قادر استحمله اللي عنده لوور رينال راكت انفيكشن هيجي يقول لك يا دكتور انا عندي حرقان في البول فانت تساله عندك واجع في منطقة اللوين بين وتشاور له عليهم يقول لك لا خلاص يبقى ده لوور رينال راكت انفيكشن او بروستاتس بس هو ده حكايه الجدول والتصريق اصل كله هلاقي فيه السار عشان التهاب او ممكن اصلا حتى لو ما عندوش هيلاقي في جسمه حته ثانيه فيها التهاب ايه هو الدفرنشال دايجنوست بتاع الرينال كالسيفيكيشن renal calcification all causes of hypercalcemia زي بقى الهايبر باراثايروديزم بياخد كالسيوم كتير كل حاجه رينال تيوبال اسيدوزيس او هايبر نيفروما او رينال تي بي او رينال انفراكشن فترسب عليه الرينال ستون الرينال ستون ده موضوع موضوع تبع المسالك بنعرف بس ايه الحاجات اللي بتعمل هي البريديسبوزنج فاكتور البردس بوزيند فاكتور زي الكالسيام ستون ان هو بقى يكون عنده ساركيدوزيز عنده فيتامين دي انتوكسيستي عنده هايبر بربارا سيروديز بيأكل حاجات فيها كالسيام كتير زي الكالسيام اوبزاليد او الكالسيام فوسفات عنده هايبر كالسيوريا او ابوستراكشن زي انفكشن بيشرب لابان كتير بياخد منتجات قلبان كتير بيعرق كتير فلما بيعرق كتير بيفقد مياه كتير وهيبقى هترتفع الأملح في جسمه او عنده primary renal disease بصوا الكلينيكالبكتشر بتاعك جميع الحصوات ممكن يبقى عنده حصوة ما بيشتكيش اول ما الحصوة تبدأ تتحرك المكان اللي هتتحرك فيه هتعمل فيه ودع فيخسر renal ممكن على حسب المنطقة بقى ممكن يستمر يوم ايام ساعة ساعات على حسب هيبقى لوين ضل اك بين هيبقى عندي ممكن ينزل دم يبقى هيماتوريا ممكن يبقى كمان لو واحد العلاج ايه الاسعافات الاوليه اكتبوها بقى دي يعني دي الأهم تعرفوها لان ممكن حد يصحك من بالليل وانت دكتور سن خمسة يا دكتور الحقني انا عندي كلوي. اعمل ايه انا هديكوا يعملها له وهيقول بقى ان انت دكتور ومين يعني عشان تكون هو عنده مغص كلى اول حاجة اديله فيسرانجين او بيسكوبان وريد او عضل امبولات لو لم يستجب ما استجبش بقى خلاص هيكون بقى مضطر ان انا ادي له مانسترونيد الانتي انفلاماتوري دراج ممكن اديله اللبوسيت وفولتارين يعني انا هديله فيسرالجين واللبوسيت وفولتارين لو ما بتعرفش تدي حقن وريد اديها له عضل وسيرالجين او بيسكوبان هيمنع التقلصات دي ودي له لبوسة غولتاري اه نقرأ بقى الكلام اللي اللي موجود ده هيقولك ان عنده رين الكوليك اعمله بدريست ابدأ دفي له منطقة اللوين ادي اللوين. له انالجيزك دي المورفين طبعا انت هتدي المورفين من ايه و ادي له نامستر ريدة الانتي انفلاماتري دراج طيب بعد كده لازم عوضه بفليود و ادي له انتي سبازموتك دراج وعالج الكمبيليكيشن طبعاً انت بتدخل في جراحة في الجراحة لو كان المريض لا يستجيب للعلاج اللي ايه؟ الطب اللي بعد كده في عندنا هنتكلم على موضوع من الموضوعات الباردوك اللي احنا نحب يعني نتكلم فيها شوية اللي هي رينال ارتريستينوزز ايه رينال ارتريستينوزز ده؟ والله هو واحد عنده هايبرتنشن على طول وبدأ يتعبه وانت عملت لف معاه والدور وتدي له بيتا بلوكر كانت مشان ان ضغطه لا يتج شوك يا عم ان هو الرينال ارتري فيها مشكله كله اعمل لي كرياتين هتعمله هتلاقيه عالي تبدأ تشوف هتلاقي الرينال ارتري ضيق شويه التريتمنت العلاج بتاعه بديله انتا هايبرتينس دراج والعلاج بتاعه جراحي الرينال ارتري ستينوز ممكن يعمل هايبوكاليميك هايبر كاش دايما بتيجي يقول في ميل عندها عشرين ثلاثين سنة عندها سيفير هايبرتينشان لا يستجيب دي الاعلاج خلاص الطلعة دية طلعت واحد عنده مشكلة في الكريم لو قال لك الكراتينين نورمال يبقى ما ينفعشها هو عمر ما يقوله ان هو نورد قال لك الكراتينين عالي اطلب دوبليكس سكان او رينا الاسكان على ايه على المنطقة بتاعت ايه الكل ممكن بقى تعمل ام ار ايه اللي هي ام ار اي دي ديت اللي هي انجيوجرافي ممكن تعمل دوبليكس سكان طبعا او رينال انجيوكور صعب كده ايه هي الادوية الخطيرة على واحد كليد الزعبان اخطر حاجة بدي سؤال بيجي الواحد بيقولك انالجيزك نيكروباسي ده واحد استهلك على مر السنوات والعصور استهلك من اثنين لثلاثة كيلو من ارمانست الريض البراج دايما تبقى في ميل ستة كبيرة وتعاني من الالم والصداع. في من صغره بتاخد أسبيرين نامسترويد الانتي انفلاماتوري بتاخد براسيتامول هتشتكي من كورونيك انترستيشيال نيفرين كلها تبدأ تبوس يحصل إلته البلاد سبلاي للكبد كل هيك البيكشر هتجي العيادة تشتكي من كل أعراض الكورونكرينال فيلير بقى اللي احنا اتكلمنا عنها بقى من شوي اللي هي أنميا هي عضو انكسر علاجها كأني بعالج كورونكرينال فيلير في الحالة بتيجي يقول فيمالي عندها هيدكس سينس Over ten years عندها صداع مناقر من عشرة من سنين. هكذا جالها فاتيج وأنيميا هايبرتينش. وتلاقينا عندها رينال فيلير. ك هو Differential أول حاجة أنه يكون عندها رينال أرتجس تينوزس عمل هايبرتينش. الهايبرتينش عمل الصداع أو دلأهم بقى اللي هو انرجيزيك نفروبي نتيجة إن هي عمالة تاخد إيه المسكنات. الهايبر نفروما دا عبارة عن أدينوكرسينوما. الكلينيكالبكتشر فيها ده عبارة عن رين الكارسينوم الكلينيكالبكتشر ده دايما بتيجي في السن الكبير بيبقى معاها هيماتوريا ولوين بين معاها بلبابولناس قادر خيستخاجة ومعاها باراماليجنان صندروف وركزوا اقوى عن باراماليجنان صندروف السرطان ده بيطلع حاجات غريبة بيطلع ريس ربيزين فيزود الدم هيعمل بوليس هايثيميا بيزود الكالسيوم بيعمل هايبرتينشان لانه بيفرد الرينين بيعمل كمان نيوروباسي وطلع منعها فيبر طب ايه الانفستيجيشن والله هعمل ايه اسر على ايه عالي عالي جدا هعمل سونار هعمل ايما ار اي اتريتمنت اشيل الكيليا البيضة لو كانت ايه واحدة او اشيل الاثنين وازرع مكانهم بس بشرط انه ما يحصلش ميه داستفيل. الحالة بتاعتها دايما بتبقى يعني الدياجنوز بتاعها بيعتمد هل انا شخطها امتا لانه وانسل ان حصل بقى متاسا من دور شكاية بتبقى خلاص عالج ايه طيب سندروم ده مشكلة يعني من المشاكل اللي هي بيبقى بالدول ان فيه اتحاد او اقترام ما بين الكيدني والليبر ان هم اثنين بيساعدوا بعض بس السؤال اهتم على المانجمنت ايه هي المانجمنت الواحد عنده هيباتو رينال سندروم اول حاجه ادي له دوبامين بسمول دوز واعمل له البيومين انفوجن وادي له انتي من الثير جينيريشن وسوماتو ستاتيه ايه هو الدفرنشال دياجنوست بتاع واحد عنده ليفر ديزيز وعنده رينال فيليير اول حاجه هيباتو رينال سندروم بالهارديال انفلوجيتي فايرال هيباتايتس رابشال تريسز اوبستراكتيف جلوت احنا اتكلمنا من شوية اه ديزيز نقول بقى كلمتين على الكدني والتحاليل بتاعتها في الاخر خالص كده والله انا بيهمني في التحاليل بتاعت الكدني لك تكون عارف كلمتين اول كلمة ايه ايه ان انا بشوف الكرياتينين وتكتبها صح كرياتينين الكرياتينين ده لما بيزيد قوي معناها في مشكلة في الكلي بس بس خد بالك الكرياتينين بيتاثر باكل اللحوم وليس له علاقة بالكبد وهو مور اكوريت عن اليورين <تصفيق> يعني هي دي اهم حاجه الحكايه دي, دي يعني الكرياتينين ده اللي بيوقعين وظائف الكلى وما انا شاكك بقى ان في حصوات او في حاجة ممكن اعمل يورين الاناليزس واعمل مزرعة بكت هشوف بقى ايه انواع الحصوات اللي موجودة وانواع الاملاح اللي موجودة والحاجات دي كلها طيب واحد انا او اعمل له بقى ايه سونوجراف او اعمل له سونار يعني او رينال سكان اشوف بقى الكليه بتاعته فيها ايه طيب ايه هي الانديكيشن بقى ان انا اخد من واحد رينال بايوبسي اول حاجه ان انا اكون في الرينال بايوبسي عشان اشخصه عايز اعرف هل هو اول اول انديكيشن ان هي في حاله النيتروتيك سندرو والنفرتيك سندرو واحد عنده اسبتوماتيك هيماتوريا وانا استثنيت كل الحاجات الثانيه فانا عايز اعرف ايه السبب واحد عنده بروتين يوريا وانا مش عارف تشخص او واحد عنده وأنا خاصة. أو واحد عنده او ان واحد فجأة جاله اكيوت من غير أي سبب من الأسباب المعروفة او طب ايه هي يعني بلاش اعمل لواحد رينال بيوبسي واحد عنده يوروبسي. واحد عنده الكليه بتاعته شرينك. واحد عنده كيلية واحدة واحد لسه زارع او واحد عنده هايبر tension او عنده bleeding الكمبيليكيشن بتاعة الرينا البيوبسي ان انا ممكن اعمل injury فيحصل هيماتوريا ممكن الكيلية تحصل فيها رفشر ممكن يحصل infection ممكن يحصل هيماتوما والهيماتوما ممكن تعمل هايبر tension وبكده اخر حاجة بس احب اقولها قبل ما اخلص ايه هو العلاج بتاع عنده هايبر كاليميا علاج الهايبر كاليميا اول حاجه إن اقلل الاكل بتاعه اللي فيه إيه؟ بوتاسيوم حاجة أديله. أديله. كالسيوم جولوكونات. الكالسيوم جولوكونات هيبدأ يعكس العمل بتاعه على القلب سي مع بعض البوتاسيوم الخلايا لأنه هيزود الانتروسيلولر شيفت من بوتاسيوم له بيتا 2 اجونيست عشان بتعمل هايبوكاليميا ممكن اعمل له أو او له كمان لوب ديوريتكس أو سيغايت بس ده كله لازم يكون اندر انفستيجاشن واندر كنترول يعني ما تعالجش واحد عنده المرض ده او عنده الحاجات دي في البيت هيموت في ايدك انت تدخله في هايبوكاليميا لازم يكون في مستشفى عشان كل شوية تعمل له ارتريال بلاد جازز وتبدا تتابعه وتشوف فيه انا كده الحمد لله انتهيت من الشرح بتاع الكدني بعد ما خلصتها كان المفهود اقول الكلام ده في الاول بس انا اقوله في الاخر الكدني انا شرحتها جزء من كتاب دكتور اسامة وجزء اكتر من كتاب الدكتور مجد اسحاة ايه أهم اهم من الملخصات انا كنت كتبها اللي هي اللي انا شرحتها في الاول اللي هو التجميع بتاعه ارينا فيليام في ملحوظه بس صغيره على الكتاب بتاع دكتور اسامه الناس اللي بتذكر منه الكتاب بتاع دكتور اسامه كتاب ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز وانا ما اقدرش اعيب فيه وكانه ما فيش فيه اي غلطه ولا اي حاجة بس دكتور اسامه التخصص بتاعه نيفرولوجي فهو مبالغ شوية في الشرح وفي التفاصيل اللي موجودة في الكتاب بتاع النفرولوجي فهي الحكاية اصبت من كده يعني حكاية الاميونو جلوبلين والاي جي جي والتي سري يعرف ان دمت هما المعتدين فيهم كله بس والحاجات الثانية بتيجي درجات بفيتة يعني في الامي سي تيو واهم حاجة تعرفوها في الكيدني عشان تخش اي امتحان والله لازم تعرف شوية مواضيع لو انت عارفهم يبقى خلاص انت عارف الكيدني اول موضوع هو و وثاني موضوع و تكون فاهمة فاهم و النفروتيك زائد البيولوك نفريت دي اهم مواضيع بس الحكاية بقى بتاعة الهايبوكاليميا والهايبركاليميا والميتابوليك أسيدوزز والميتابوليك الكاليوزز و أسيدوزز والاسد بيز بالانس ده بتشرح ان شاء الله هشرحه مع الاسد بيز بالانس ده تشكه